وَكَانَ ذَلِكَ قَطْعًا بَغْضٌ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ وَإِذَا جَآءَ كالذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا أجل آياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على آياتنا انهو من عملا منكم سوء بجهله ثم تاب من بعده واصلح مَا صَبَبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَن